Book 2 Yhdeksantoista Tisataasar Tisataasar Keittiössä Fil matbakh Fi al matbakh Onko sinulla uusi keittiö? Aindaka matbakhun jädiid? عندك مطبخ جديد؟ متى سنحلو التنانكات؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ كيتة كشاح كل مايكاش ولا؟ أطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ أطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ ليك أنكمينا سيبوليد. هل أقطع البصل؟ هل أقطع البصل؟ هل أقشر البطاطس؟ <تصفيق> <بسنك من صلاة تصفيق> هل أقشر البطاطس؟ بس هل أغسل هل أغسل الخس؟ <تصفيق> ميس سو بطلاسيت؟ أين الأكواب؟ أين الكبايات؟ ميس <تصفيق> أين الأطباق؟ أين الصحون؟ ميس <تصفيق> أين الملاعق والسكاكين؟ أين الملاعق والسكاكين؟ أَنْقَصْنُ الْبُورْكِ النَّوَايةِ أَعِنْدَكَ فَتَّاحَ عُلَبْ أَعِنْدَكَ فَتَّاحَ عُلَبْ أَنْقَصْنُ الْبُولَنَ النَّوَايةِ أَعِنْدَكَ فَتَّاحَ قَنَانِ أَعِنْدَكَ, أعندك فَتَّاحَ أعندك مفتاح للفلين؟ كيف تتكس نا كيدون تسا كاتيلاسا؟ اتطبخ الشوربه في هذا القدر؟ اتطبخ الشوربه في هذا القدر؟ باي ستاتكو سينا كالن تاللا باننولا؟ اتقلي السمك في هذه المقلاة؟ اتقلي السمك في هذه المقلاة؟ أتشوي الخضار على هذه الشواية. أتشوّي الخضار على هذه أنا أجهز طاولة السفرة. أنا أجهز طاولة السفرة. يا لوسيكات هنا السكاكين والشوكات والملاعق هنا السكاكين والشوكات والملاعق تاساوات لاسيت لاوتاسيت يا هنا الكبايات الصحون والمناديل هنا الكبايات الصحون والمناديل